111. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا 112. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم